والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Do you not find a male or a male? Do فأما اليتيم فلا تقهر وَأَنَّ السائل فلا تنهر وَأَنَّ بنعمة ربك فحدث